وما يتعلق بهما من أحكام وتكلمت عن الولي وتكلمت عن الشهود وكذلك تكلمت عن رضى الزوجين ولكي يتزوج الإنسان يا أخواني من امرأة لا بد أن تكون المرأة حلالا له لذلك ينبغي علينا أن نتعلم المحرمات من النساء من هن؟ حتى يجتنب الواحد منا أن يتزوج واحدة منهن وأقول ابتداء اعلموا أن الحرام في شريعة الله معدود وأما الحلال محدود يعني إيه أقول لك صلى على النبي عليه الصلاة والسلام رب العالمين سبحانه وتعالى أحل لنا كل طعام لكن حينما حرم علينا قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير يبقى إذن الحرام ما له يا أخواني ما عده أشياء عدها الله سبحانه وتعالى كل شراب حلال إلا إن كان الشراب Поэтомуذ كل الأطعم حلال إلا ما عده الله سبحانه وتعالى لك كذلك كل النساء حلال إلا ما عده الله سبحانه وتعالى لك من المحرم يبقى الحلال أكثر ولا الحرام أكثر الجواب يا أخواني أن الحلال أكثر لأن الحلال هو الاصل أما الحرام فهو معدود كما تكلم أهل العلم عليهم رحمة الله يبقى إذن إذا تكلمت الآن مع إخواني وأخواتي وقلت لهم الحلال محدود يعني محدود يعني له حد لبداية ولنهاية تبوذ آخر الآخر لا الحرام معدود أو الواحد اثنين الله في هذا الباب الثياب الذي تلبسه من أي شيء كان حلال إلا حرم الله سبحانه وتعالى على الرجال الحرير حرم الله سبحانه وتعالى يبقى إذن الحرام دائما في شريعة الله يكون معدودا وأما الحلال فيكون محدودا له حد له بداية وله نهاية ولذلك نقول لإخواننا اعلموا أن شريعة الله سبحانه وتعالى يصر طب تعالوا الآن في أمر النساء النساء الأصل فيهن الحل والله الأصل الحرم ما تكلمش على الأصل في بضع المرأة مش الأصل في جماع المرأة لا أنا أتكلم الأصل في أن أتزوج من أي امرأة الحل ذني عم الكلام ده في القرآن الكريم أين هو في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى فانكحوا اسمع ما طاب لكم من النساء يعني إيه ما طاب لكم من النساء يعني إذا طابت نفسك بامرأة وأردت أن تتزوجها فلك أن تتزوجها حينما قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء يبقى الحلال هو الأصل يا أخواني لكن حينما حرم ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قتلوا الآية وبعدها حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم عمتكم يبقى إذن خرجنا الآن بقاعدة مع إخواننا ذكرها العلماء عليهم رحمة الله ما هذه القاعدة يقول أهل العلم عليهم رحمة الله إن الحرام في شريعة الله معدود وإن الحلال محدود له حد ولذلك وإن كان ذلك سيخرجنا قليلا عن موضوعنا إذا قرأت في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله اسمع فلا تقربوها وأحيانا تقرأ تلك حدود الله فلا تعتدوها لماذا يقول سبحانه وتعالى أحيانا لا تقربوها ويقول طارة أخرى لا تعتدوها قال أهل العلم عليهم رحمة الله إذا قال ربنا في القرآن الكريم فلا تقربوها اعلموا أنه يتكلم عن شيء حرام ولذلك حينما تكلم عن الزنا الزنا حلال ولا حرام حرام حينما تكلم عنه سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا الزنا حينما حرم الشجرة على آدم وحواء عليهما السلام قالوا ولا تقرب هذه الشجرة ليه؟ الحرام إياك ثم إياك أن تقترب منه لكن إن كان يتكلم على شيء حلال كل هذا حلال بس أوعى تتعد كل هذا حلال أوعى تتعد ولذلك إذا قرأت في القرآن الكريم فلا تقربوها اعلم أنه يتكلم عن شيء حرام وأما إذا قرأت تلك حدود الله فلا تعتدوها يبقى إعلم أنه يتكلم سبحانه وتعالى عن شيء حلال طيب أنت اليوم عن أي شيء تريد أن تتحدث أريد أن أتحدث عن المحرمات من النساء وعلمنا بأن المحرمات معدودات طيب أخبرنا من هن المحرمات؟ من النساء لا يستطيع أنا ولا غيري أن نتكلم وأن نحرم امرأة بغير دليل شرعي طالما أننا ليس عندنا نص في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه المرأة محرمة فلا يجوز أبدا أن نحرم على الناس ما أباحه رب العالمين سبحانه وتعالى ولكي نيسر المسألة على إخواننا في مسألة المحرمات من النساء ساسمح وذية أن أشرح ذلك أمامكم على صبورة لكي تعلم الأصل الذي أريد أن أتحدث فيه انتبهوا يا إخواني ويا أخواتي لو أننا قلنا المحرمات من النساء أنت عايز تعرف المحرمات إيه هي أصول المحرمات اسمع العلماء قال لك شوف أنت عندك ثلاثة أشياء رئيسية واثنان غير رئيسية أول شيء من الأشياء المحرمات قال أهل العلم عليهما رحمة الله تحرم للإحترام إيه تحرم للإحترام يعني هتكتبلي في القوله إيه حرمت من أجل الاحترام احترام مين احترام النبي محمد عليه الصلاة والسلام يا عم على النبي عليه الصلاة والسلام احترام النبي محمد عليه الصلاة والسلام يعني ايه أقول لك يعني إيه؟ أنا أو أنت تزوجنا طب وبعدين إذا متنا عن زوجاتنا مثلا على سبيل المثال هذه المرأة هل يحل لها أن تتزوج بعدنا؟ لا. تتزوج بعد إيه؟ بعد خروجها من العدة. كم العدة؟ أربعة أشهر وعشرة. كما أخبر ربنا في القرآن سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويظلون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وإكمان وعشرة. يتربصنا بإنفسه أربعة أشهر وعشرة لكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام نعم هو بشر لكنه أفضل البشر وسيد البشر صلى الله عليه وسلم فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام مش يموت وذقت لها أن تتزوج من بعده بأربعة أشهر وعشرة زي أنا وإنته لا لا لا لا إنما النبي محمد عليه الصلاة والسلام لاحترامه وإجلاله رب العالمين سبحانه وتعالى حرم على الأمة أن تتزوج من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته ده ليه؟ ده احترام للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك بعض العلماء قالوا لماذا حرم الله؟ لماذا حرم الله؟ لا نريد اعتراضا. استغفر الله على شريعة الله. إنما نريد أن نتعلم الحكمة. لماذا حرم الله؟ لكن نحن مع أوامر الله. سمعنا وأطعنا. سواء علمنا الحكمة أم لم نعلم الحكمة. أنت لك احترام. وعقد النكاح له احترام. إذا مت لا تتزوج امرأتك في اليوم الذي يليه أو في نفس اليوم. قلها حرام. لا تتزوج إلا بعد أربعة أشهر عشرة. ليه؟ إجلالا لعقد النكاح الذي جعله الله سبحانه وتعالى ميثاقا غليظا بين الرجل والمرأة لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثله كأمثالنا لا ده سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ولذلك ما كان لكم اسمع الكلام ما كان لكم يعني أيها المؤمنون ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنكحوا أزواجه من بعده يبقى إذن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام حرمنا من أجل إيه يبقى حرمنا من أجل الاحترام حرمنا لأن الله أمر أخرج العلماء وعلمه رحمة الله علة لذلك أو حكمة لذلك فقال احتراما للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم طيب النقطة الثانية النقطة الثانية اللي عاني يا إخواني يعني إمرأة لاعن معها زوجها يعني إيه لاعن معها زوجها لأنه لا يصح أن يتزوجها بعد ذلك على قول جمهور العلماء يعني ايه اقول لك يعني ايه اسأل الله سبحانه وتعالى ان يستر نساءنا رجل مثلا على سبيل المثال دخل مرة من المرات على امرأته ورأى امرأته مع رجل اخر في زنا. عياذا بالله هذا الرجل له ان يلاعن مع امرأته وهتي لك بصورة واقعية النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتاه مرة واحد من أصحابه وهو هلال بن أمير رضي الله عن جميع أصحابة نبينا عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إني دخلت على امرأتي ووجدت شريك ابن سحماء مع امرأتي على فراشي يعني بيعمل إيه عياذا بالله يفعل معها الفاحشة طيب انتو عارفين الذي يتهم امرأة أو يتهم رجلا بالزنا إن لم يأتي بأربعة شهود حكم الله عز وجل فيه يسمى بحد القذ كم ثمانون جلدة طيبوا بعدين النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى هلال وقال يا هلال إما البينة يعني البينة يعني تأتي بثلاثة يشهدون معك لأن البينة في حد الزنا أربعة قال يا هلال إما البينة وإما حد في ظهرك يعني وإما حد في ظهرك يعني وإما أن نجلدك حد القذ نجلدك ثمانين جلدة قال يا رسول الله أيرا أحدنا رجلا مع مرأة على الفراش فينه فيلتمس الشهداء فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا هلال حكم الله إما البينة وإما حد في ظهرك فقال هلال رضي الله عنه يا رسول الله إن الله يعلم إني بريء وهو مبرئ وبالفعل نزلت الآيات في صورة النور بهذا الحكم الشرعي ألا وهو حكم الملاعنة ايه هو حكم الملاعنة يا اخواني حكم الملاعنة رجل وجد امرأته على فراش مثلا على سبيل المثال على الفراش طب بعدين في زنا عياذا بالله سبحانه وتعالى ماذا يصنع يذهب مثلا على سبيل المثال يذهب هذا الرجل مع امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او الى القاضي الشرعي يعملي مع القاضي الشرعي أيها القاضي أو أيها الحاكم إني وجدت مرأتي عياذا بالله تفعل كذا وكذا يقف القاضي يحذر الرجل خذوا بالكم ويحذر المرأة يا جماعة اتقوا الله سبحانه وتعالى أخبرونا إن كان الكلام صدقا فننفذ الحد في المرأة المرأة متزوجة ترجم في شريعة الإسلام طب إن كان الكلام كذبا يبقى هذا الرجل المفتري يجل الثمانين جلدة في شريعة الله سبحانه وتعالى اتى هلال بن أمية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعدما بعد جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال اشهد يا هلال أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين أي فيما ادعيت عليها فقال هلال بن أمية أشهد بالله أو اشهد الله أو بالله إني وجدت مرأتي مع شريك يفعلني كذا وكذا بالله أربع مرات طب وبعدين في الخامسة بصبه سميت ملاعنه من اجل هذه الكلمه يقول علي لعنه الله ان كنت من الكاذبين طيب لو قال الكلمتين دول خلاص يبقى لا يجلد حد القذف طب وبعدين يتجه للمراه ان لم تنكر كلام الرجل فانها ترجم لانها امراه زانيه وقد تزوجت طيب تعمل ايه ان اردت ان تدرى الحد وكان هذا بالفعل ادعاء عليها تشهد اربع شهادات بالله ان الكلام الذي ذكره زوجها هذا كلام كذب يعني تقول إيه؟ بالله إنني أشهد أو أشهد الله لأنه من الكاذبين بالله إنه لمن الكاذبين بالله, إنه لمن الكاذبين. بالله إنه من الكاذبين في يحذرها الحاكم ويخوفه اتق الله عذاب الدنيا اللي هو الحد أهوى من عذاب الآخرة في جريمة مثل هذه الجريمة فإن لم إن استجابت لأمر القضاء وقالت أنا بالفعل فعلت هذه الفعلة يقام عليها الحد لا لم أفعل يبقى تقول عليها غضب الله إن كان من الصادقين أي فيما الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام عمل فرق بين المتلاعنين قال عليه الصلاة والسلام ولا يجتمعان ابدا ولا يكتمعان يعني إيه؟ يعني بعد هذه الملاعنه هذا الرجل اللي هو هلال لم يكن محتاجا ان يقول لامراته انت طالق ليه لان العقد قد انفسخ طب وانفسخ طب هلال ده لو حد يرجع لهذه المراه مره اخرى مش هينفع ليه مش ينفع لأن لا يمكن أن يرجعوا أن يرجعوا أبدا إلى عقد النكاح ليه يا جماعة حتى مع جديد ومعر جديد أقول لك ده النبي محمد الله عليه الصلاة والسلام قال لا يكتمعان أبدا ولذلك العلماء قالوا المرأة التي لعن معها زوجها لا تحل له أبدا. الكلام ده بالإجماع بعض العلماء ينقل ذلك إجماعا لكنه ليس إجماعا. هذا كلام جمهور العلماء وهو الصواب بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يكتمعان أبدا. طيب تيجي تقول لي هو من اللي خالب؟ أقول لك بعض العلماء من السلف كسعيد بن المسيب عليه رحمة الله قال إيه اسمع بقى الكلام ده وصلّى على المصطفى عليه الصلاة والسلام قال إيه سعيد بن المسيب قال لو أن الرجل اللي هو لعن مع مرأته عمل إيه؟ أتى فاعترف أنه كان كاذبا يعني فيما ادعى المرأة طب نعمل إيه قال يا جماعة أنا اتهمت هذه المرأة زورا وبهتانا طب وبعدين إذا اعترف بذلك نجلده ثمانين جلدا يعني نجلده حد القذف. ثم يحل له أن يتزوج من هذه المرأة يبا إذن بعض السلف يقولون لو أنه اعترف بأنه كان كاذبا ثم أنفذنا الحد عليه اللي هو ثمانين جلده له أن يتزوج من هذه المرأة مرة أخرى لكن هذا الكلام مردود ليه مردود بكلام النبي عليه الصلاة والسلام إحنا لا نرد قولا ولا نقبل كل يأخذ منه ويرد إلا المصطفى عليه الصلاة والسلام يبقى إذن أول حاجة من المحرمات يا إخواني يكون بسبب الاحترام نعمين مع, مع زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم طيب الثانية المرأة التي لاعن معها زوجها هل تحل له لا تحل له أبدا ليه لأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال لا يكتمعن أبدا طب و بعدين قال لك في محرمات بقى من النسب طب و بعدين و محرمات بقى من المصاهرة خد بالك من الكلام ومحرمات منين قال لك من الرضاعة الثلاثة دول يا إخواني الرئيسية والأسباب الرئيسية في مسألة التحريم طب تعال كده لمسألة المحرمات من النسب المحرمات من النسب ذكرت في القرآن الكريم نعم ذكرت في القرآن الكريم أين هي في قول رب العالمين سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم خد بلك بقى من الكلام يبقى دي أول واحدة هي أمهاتكم طيب تعال كده العلماء عليهم رحمة الله قالوا قاعدة خذها بقى في القرآن الكريم وفي السنة النبوية ما هي القاعده تقول لا يدخل التحريم على الأعيان ايه اقول لا لا يدخل التحريم على الأعيان يعني إيه لا يدخل التحريم على الأعيان الآية اقرأ معايا الآية كده حرمت عليكم أمهاتكم حرم ايه في الأمهات تقول لي الزواج لا. انت جبت الزواج دي منين موجوده في الآية الآيه بتقول ايه حرمت عليكم امهاتكم يا ترى حرم عليكم السلام على امهاتكم حرم عليكم النظر الى امهاتكم حرم عليكم بيع امهاتكم حرم عليكم شراء امهاتكم حرم عليكم الاجاره مع امهاتكم حرم ايه قال لك خد بالك التحريم ما يدخلش على العين يعني تبقى الام نفسها عينها محرم لا لا لا, لا. في حاجة مع الأم هي المحرمة أيوة أنا أقول لك الزواج بس خد بالك بس أنا عايز أقول لك حرمت عليكم أمهاتكم يبقى العلماء هنا حطوا حاجة اسمها دلالة الاقتضاء مش هنقول يعني إيه دلالة الاقتضاء بس سريعا كده حرمت عليكم أمهاتكم لأن التحريم ما ينفحش يدخل على عين الأم الأم نفسها لا أمهة إيه المحرمة معاها الآيات دي بتتكلم عن إيه لا الآية اللي أبي التي قبل هذه تقول ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلم يبقى بتتكلم على إيه على النكاح يبقى كويس أوي ترمع بتتكلم على النكاح يبقى حرم عليكم نكاح أمهاتكم جبنا من كلمه نكاح السياق بيتكلم عن ذلك حينما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى إنما حرم عليكم الميتة تيجي تقول آه حرم عليكم ايه في الميته البيع ولا الشراء ولا الايجاره ولا الانتفاع ولا ايه اللي حرم علينا تقولي ده الايه بتتكلم عن الاكل عن الطعام والشراب يبقى حرم عليكم ايه اكل الميته والدم ولحم الخنزير يبقى اذا يا اخواني الايه لانها بتتكلم على النكاح والسياق بيتكلم على النكاح قدر العلماء ما يسمونه في الاصول بدلاله الاقتضاء يبقى الايه حرمت عليكم امهاتكم يعني حرم عليكم نكاح امهاتكم النكاح دي بتعني ايه بمعنى العقد وبمعنى الوط يبقى ايه حرم عليكم ان تعقدوا عقد نكاح على امهاتكم حرم عليكم ان تطأوا امهاتكم يبقى إيه المحرم المحرم حاجتين أن تعقد عليها عقد نكاح أو أن تطأ الأم لأن كلمة النكاح تأتي بمعنى الوطء وبمعنى العقل واحد يجي يقول لي طب كلمة أمهاتكم دي الواحد يعملوه أم واحدة آه مهربنا سبحانه وتعالى لا يخاطبك أنت فقط إنما يخاطب الجمهور يخاطب كل الأفراد لذلك جمحة آه ومش كده وبس لأن أنت مش لك أم واحدة بس لا وجداتك بالنسبة لك أم إيه اسمعني بس وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما أقول لك مين اللي هينزل من المحرمات تحت كلمة امهاتكم دي هقول لك هل في فرق بين كلمة أمات وكلمة امهات أمات وأمهات بعض أهل اللغة يقول لك إيه شوف الامهات دي كثيره إن كانت الأم من الآدميات جبنا حرف الهاء ده فقلنا امهاتكم طب ان كانت الام من غير الآدميات قال لك يبقى تقول امات او بقول ايه انا واحد زيي بقى لا يعرف شيئا يجي يقول اه ده النساء بينزلوا السوق ويقول لك احنا عايزين نشتري فرخه أمات ولا بيقولوا امهات يمكن امات ده اللي احنا بنسمعه اقول لك يا اخي في اللغه لا فرق بين كلمه أمات ولا امهات انما امهات ابلغ وهذه تطلق على الام سواء من الجمادات سواء من الحيوانات أو من الآدميات كما أن الأمهات تطلق على الحيوانات وتطلق على الآدميات فبقول لي بق من اللي تنزل تحت الأم دي المحرمة أقول لك بق أمك الأم ومين تاني وأم الأم مين أم الأم دي أم الأم دي جدتك طب ومين من تاني وأمها تقول اللي هي أمها عيشة يا عم أنا مش مكلمكش عايشة ولا مش عايشة احنا عايزين نتكلم كلمة أماتكم دي ينزل تحتها مين أمك حرام عليك ومين تاني وأم أمك ومين تاني وأم أم ما هي أم أمي دي مش جدتي آه ما تقول يا عم الجدة وخلاص طب وأم أم أم مش دي أم جدتي آه وبعدين وتقول أم أم الجدة وأم يعني إيه يعني وإن علونا طول ما هي ماشية بقى أمات لغاية فوق كل دول محرمات ينزلوا تحت كلمة أمهاتكم حرمت عليكم أمهاتكم يعني حرم عليكم نكاح أماتكم يبقى دي حرام أن أتزواجها اللي هي الأم؟ وأم الأم اللي هي الجدة وأم الجدة وإن وإن علونا مش كده وبس لا خد بالك كمان ينزل تحت الأم دي مين أم الأب أم الأب آه أم أبوك تنزل ما هي أم ما هي جدة خد بالك. يعني الجدة من ناحية الأم أيوة أو من ناحية الأب حرام آه طب احنا عارفينها الحمد لله انت عارفها خد بالك يبقى اذا الأم من جهة الأم اللي هي الجدة أو من جهة الأب حرم يعني أم أبوها محرمة علي وأمها محرمة عليك وأم أمها محرمة عليك وهكذا وإن علونا طب كويس قوي طيب يبقى إذن يا أخواني حرمة أو حرمت عليكم أمها تكم من ينزل تحتيها؟ من الحرام؟ تقول لي واحد الأم من ثاني الجدة ماش وإن علونا أم أبيك تحرم عليك؟ أه تحرم عليك ليه لانها ام لانها جده طب وام جده ابي حرام عليك وهكذا طب انا هقول لك على حاجه وخد بالك معايا ومش هدخلك في تشعبات كتيره بس صلي بقى على النبي عليه الصلاه والسلام امك انا بتكلم اهو امك لها اب ايوه طبعا لها اب ولها أم ام وانت قلت لي ان الام حرام عليا اه خد بالك بس وركز معايا امك لها ايه لها اب ايوه ابو ام أبي أمك حرم عليك يعني ايه اقول لك أنا قلت لك أمك لها ايه لها أب اللي هو أبوها آه. أم أبوها ده أمها محرمة عليك يبقى دي لما بنجي بنسميها بنسميها ايه بس أم أبي أم يعني ايه يعني أبو أمي أيوة أمه محرمة علي أيوة يا حن هو كل ده تحت الأمان أيوة كل ده تحت الأمان طب أنا هرجع عليك ومش هطول معك أكثر من كده علشان تستوعب ما أقول الأم محرمة عليك أم محرمة عليا ومن تاني تقول لي وأم الأم اللي هي الجدة ومن تاني وأم الجدة وإن علونا ماشي ومن تاني تقول لي وأم بويه محرمة عليا ومن تاني وأمها ومن ت... وإن علونا ماشي وأم أبي أمي محرمة عليا. الكلام ده تحت كلمة ايه أمهاتكم طب لما نيجي نقرأ الآية والآية تقول ايه حرمت عليكم ايه أمهاتكم طب تحدي كلمة أمهاتكم بتقرأ ايه قالك وبناتكم اه خد بالك بقى من كلمة وبناتكم دي ليه أصل البنت دي تلات حاجات ايه تلات حاجات أصل أنا ما انت عارف بنت وبناتكم يعني بنتي ما ينفعش ان انا أتجوزها. ايوه ولا بنتي بنتي ايوه ولا بنتي بنتك ولا بنتي بنتي بنتي نعم ولا بنتي بنتي بنتي وهكذا وإن أيوة يا عمي بس انا مش عايز اقول على كده خد بالك انا عايز اقول لك ايه في كلمه عايز أقولك البنت دي البنت دي ممكن تيجي بعقد صحيح أيوة. وممكن تيجي بشبهه وممكن تيجي عيزاً بالله من حرام ايه خد بلك بقى وركز معايا وصلى على المصطفى عليه الصلاة والسلام لو أنك تزوجت عقدا صحيحا عقدا نكاح صحيح مفوش غبار عليه لا غبار عليه ماشي ورزقك الله سبحانه وتعالى ببنت هل يحل لك أن تتزوج منها الجواب لا يبقى هديه اللي جاية من عقد ايه من عقد صحيح ماشي طيب اللي جاية من شبهة دي يعني ايه العلماء يروحوا مقسمينها خسمين كده ليه لأن كلمة شبهة في كتب النكاح في كتب الفقه إما أن تكون الشبهة شبهة عقد وإما شبهة وط ايه بقى كلمة عقد وشبهه وط اقول لك رجل تزوج من امرأة جميل وبعدين الله سبحانه وتعالى رزق هذا الرجل ببنت جميل ثم اكتشف بعد ذلك أن هذه المرأة أخت من الرضاعة اوعى تقول ان العقد صحيح بقى هيتجوز اخته من الرضاعه ما ينفعش امال ده اسمه واط ايه بقى اسمه شبهه اه الشبهه دي شبهه ايه شبهه تعاقد ليه كان يظن ويعتقد ان هذه المراه حلال الله ما كانش عارف لا يدري انها اخته من الرضاعه فهناك شبهه تعاقد لذلك العلماء يقولوا البنت اللي جايه من عقد صحيح مالها حرام آه والبنت اللي جاية من عقدي في شبهة آه حرام طيب وضربت لك مثالا أضرب لك مثالا آخر غير أختك من الرضاعه هات أي واحدة محرمة عليك من الرضاعه رجل على سبيل المثال لا يعرف أن أباه قد تزوج من امرأة أخرى وهذه المرأة أنجبت بنتا طب وبعدين اتقابل مع هذه الفتاة وتزوج منها وقدر ربنا سبحانه وتعالى بيعرف قصته وبتعرف قصته فعرف ان البنت دي بنت ابيه خدوا بالكم اخته يعني اخته من جهة الاب وان ابو كان متزوجا من امها وانجبه والله سبحانه وتعالى رزقهم بهذه البنت دي اسمها شبهة ايه اخواني دي اسمها شبهة عقد طب يعني ايه شبهة وطأ أقول لك يعني ايه شبهة بس تصلي بقى عن النبي عليه الصلاة والسلام رجل اعمى ما يشأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين وبعدين نايم وبعدين أتوا بامرأة بجواره طب وبعد ما جابوا امرأة بجواره إيه اللي انت بتحكي ده هقول لك الكلام اللي ذكره العلماء بس هنستفيد منه حتى وإن كانت بعيدة الوقوع لكن ممكن نستفيد منه يا إخواني امرأة بجواره ظن أن هذه المرأة هي زوجته طب ما هي المرأة عارفة ان ذا حراب؟ لا ده المرأة دي يا عمي كانت مخدرة خدروها ونيموها جنبي وبعدين هتكون يعني في جسم امرأته هو حسس عليها ظن انها امرأته وبعدين جامع هذه المرأة وحملت منه وانجبت بنتا دي بقى جاية هو في بينه وبين المرأة دي عقد؟ لا الوطء ده بشبه ولا مش بشبه هو اعمى وظن ان هي امرأته وهي مسكينة تخدرت ونيموها جنبيه وبعدين حملت وبعدين انجبت بنتا طب البنت دي مالها ما بنته برضه تنزل تحت كلمة وبناتكم يعني انت عايز تقول ايه عايز اقول ان بناتكم جات من عقد صحيح اه حرام جات من عقد بشبهه طلعت اخته من الرضاعة آه طلعت مثلا عمته من الرضاعة اه حرام حرام علي ان هو يتجوزها او شبهه بوطء كما ضربت لك مثالا بمسألة الاعمى طب دي عرفناها والشبهه بعقد عرفناها والشبهه بواطئ عرفناها ايه بقى الحرام دي بقى اقول لك بس تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام اسال الله سبحانه وتعالى ان يسترنا في الدنيا والاخره رجل فعل الفاحشه مع امراه وبعدين حملت منه وبعدين انجبت بنتا البنت دي بنت ايه تقول بنت زنا خد بالك بقى بنت الزنا تحرم تحرم على هذا الرجل ولا لا تحرم يجي واحد يقول لك لا تحرم كما عند الشافعيه والروايه عند مالك لا تحرم ليه قال لك الحرام ايوه ما بيحرمش الحلال تاني دي الحرام اللي هو عمله الزنا ما بيخليش البنت اللي هي طلعت دي الاصل فيها الحل إيه ما يخلهاش علي تبقى حرام الحرام ما بيحرمش الحلال يا جماعة ده دي بنته هلق يا عم بنته دي بعقد في عقد صحيح عشان تسميها بنته لا هي بنت الزنا دي ثالث منه قلنا لهم لا هلا. البنت الزنا دي تنسب إليه لا ما تنسبش إليه بنت الزنا دي ينفع يبقى محرم لها لا ينفع يسافر معاها لا ينفع يبقى وليها في النكاح لا أم لا لا لا يبقى ما تقولش بقى على بنت الزنا حرام ده هم وجهة نظرهم كادة لكن جمهور العلماء على غير كادة وجمهور العلماء كلامهم الصحيح يعني إيه يعني البنت اللي جاء من الزنا حرام على هذا الرجل طبعا حرام لا. حرام منين مش انت قلت لا تقولوا كلمة حرام ولا حلال إلا بدليل من الكتاب الكتابة والسنة نعم هناك أدلة مش دليل أدلة من الكتاب والسنة هات يا عم الدليل واحد أنت لما جيت أنت تتكلم على هذه البنت من الزنا قلت عليها إيه؟ قل كده بنت الزنا أنت سميتها إيه؟ ما أنت ما هتقولش مش هتقول امرأة زنا مش هتقول نساء زنا سميتها إيه بالنسبة له إيه؟ بنت بنت زنا آه مش بنت آه العموم بقى كلمة بناتكم دي بنات دي جمع ولا مفرد؟ بنات جمع. آه مضافة إيه؟ قال الضمير اللي الكاف ده آه العلماء بيقولوا الجامع المضاف يعم يعني ايه يا عم يعني يشمل كل ما تحته يعني يعني بنت بعقد صحيح هتنزل بنت بعقد بشبهه تنزل بنت بعقد بشبهه تطوا تنزل بنت جاء من حرام تنزل تحتيه ليه لان كلمه بناتكم دي عامه عامه ليه لانها جمع مضاف كما يقول الاصوليون عليهم رحمة الله يبقى أنت بتسميها إيه بسميها بنت زينة خلاص تنزل تحت البنت هدي دليل بقى انها ما تخرجش من البنت لكن تقول لي مسألة لا ترث ومسألة ان هو مش محرم ليها وليس وليا لها في النكاح ولا تنسب إليه دي أحكام اتى بها الشرع لكن هي بنت ولا مش بنت آه إن كانت بنت زينة وتسمى بنتا يبقى حرام عليه طب ده الدليل الأول ائتنا بدليل آخر أوضح أقول لك ما سيعة في أوضح من كده في القران خد دليل من السنة في البخاري ومسلم انت تعلم قصة جريج العابد جريج العابد اللي كان عمل صومعه وبعدين واراد ارادوا ان يقعوا في المشاكل مع قومه عملوا ايه اقول لك عملوا ايه اتوا بامرأة عياذا بالله تفعل الفاحشة فعلت الفاحشة مع راعي فحملت منهم فحينما قال لها قومها من الذي فعل معك ذلك قال جريج. اتهم بالباطل جريج اللي عمل كده راحوا طنعين على جريج عمل لنا فيها شيخ وعمل لنا فيها صالح وضرب في جريج وهدموا البيت بتاع جريج ولا الكوخ بتاعه ولا بد ان يقتلوه ولا بد ان يعذبوا قال يا جماعة اتركوني اصلي ركعتين والمرأة موجودة انا فعلت معك ذلك تقول نعم حرام طيب هذا ابنك يا جريج انت انسيت ده ابنك يا جريج المهم جريج راح واقف راح نصلي لله سبحانه وتعالى وبعد ما صلى دعا ربنا يا رب أنجلي يا رب أنت على كل شيء قدير وبعدين الرضيع موجود بجوهره وتقوله ابنك هو ابنك الفعل اللي انت عملتها نظر للرضيع فقال له من أبوك طبعا الرضيع ما تتكلمش من أبوك فأنطق الله الرضيع ليبرئ البريء سبحانه وتعالى أنطق الله الرضيع فرحيل ايه أبو أبويا الراعي أو أبي الراعي. هلأ؟ الراعي ده كان متزوجها؟ كان متزوجها؟ الجواب لا. إنما كان إيه؟ وقع معه في إيه؟ في فاحشه، يعني في زنا؟ آه. يعني ده ابنه منين؟ من الزنا. وبيقول أبويا مين؟ أبويا الراعي. قالها. يعني نسبوا المين؟ نسبوا للزاني. آه. إذا كان هاي الحديث بي نسبه للزاني. مين أبوه؟ هلأ أبويا الراعي. هلأ يبقى دي من أبوها؟ نزوج البنت لابيها. آه لا ينسب والإرث مفيش والكلام ده آه بيا أحكام شرعية أخرى لكن في مسألة النكاح لا يمكن يا إخواني الآية واضحة والحديث واضح واحد يقول لك طب عندك أدلة أخرى في أدلة أخرى يا عم القصة التي ذكرتها لك اللي هي إيه قصة هلال ابن أمية رضي الله عنه حينما دخل على مرأته ووجدها مع شريك طب وبعدين وق... وجدها عياذا بالله في الفاحشة المرأة دي حملت طب وبعد ما حملت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر ما ذكر قال عليه الصلاة والسلام إن أتت بولد صفته كذا وكذا فهو لشريك يعني ده ابن شريك وإن أتت بولد صفته كذا وكذا فهو لهلال ابن أمية فضلت الناس مستنية مستنية إيه منتظرة ماذا سيصنع أو ما كيف سينزل هذا الولد من هذه المراه أول ما انجبت الولد وجدت الاوصاف التي ذكرها النبي عليه الصلاه والسلام الاوصاف التي ذكر انها ان خرج الولد كذا وكذا فهو لشريك قالوا له يا رسول الله خرج الولد كذا وكذا قال لولا كتاب الله يعني لولا الحد ولولا لولا أن ربنا سبحانه وتعالى هذا حد وهذا كلام لكان بيني وبينها امر اخر يبقى معنى كده ايه معنى كده النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول مع إني ده زنة وجاي من زنة خد بالك يعني ده على الكلام الظهر لكن حكم الشرع أمر آخر عمل إيه النبي محمد قال إن كان صفته كذا وكذا أيوة فهو لشريك يعني جاي من شريك يبقى نسبه لشريك ولا لا مع إنه ليس زوجها ولا لا يبقى إذن يا أخواني هذه أخواني حتى بعض العلماء عليهم رحمة الله يقول لك يا أخي أنا هقول لك على حاجة صلى على المصطفى عليه الصلاة والسلام عشان أنهي لك بقى الكلام. عندي زوجة أوه. الزوجة دي ربعت بنتا زوجتي ربعت ايه بنتا خمس ربعات معلومات ماشي. خمس ربعات معلومات طيب الخمس ربعات المعلومات دول يحرمني ولا لا يحرمني واحد يقول آه دي رضعتها خمس رضعات اه يبقى يحرمن ويحرمن ويحرمن اصبحت الام دي ايه امها من الرضاع وانا جوزها اصبحت ايه ابوها من الرضاع خلاص كده يا عم اه اسمع بقى الكلام اللي قاله الفقهاء والجميل ده ان كان لبن الام لبن زوجتي للبنت دي حرمها علي فما بالنا بماء الرجل الذي تولدت منه البنت صلي يا عم بقى على النبي عليه الصلاه والسلام مش بنت الزنا دي من ماء الزني اه يبقى يا اخواني ان كلبا زكته حرم البنت عليه عليه فما بالكم بمائه انت عايز ادله تاني على ان بنت الزنا حرام يقول ابن مسعود في مصنف ابن أبي شيبه يقول لا ينظر الله استغفر الله سبحان الله شوف الوعيد لا ينظر الله لرجل نظر الى فرج امراه وبنتها هو هي يقع في الفحشة مع أمها وبعدين عايز يتجوز بنت الزينة كمان يبقى الأم وبنته وبنته لا ينظر الله إلى رجل نظر لفرج امرأة وبنتها وفي لفظ ملعون من نظر إلى فرج امرأة وبنتها تقول لي مش الأثر ده في بعض آه يا عم في ليث بن أبي سليم لكن بعض العلماء قواه بطرق أخرى لكن انت يكفيك بناتكم الجمع ده نزل تحت بنت الزن والقصة جريج وقصة شريك بن سمح ولذلك أغلب العلماء على إن بنت الزن حرام حرام أن يتزوجها هو لي مين من العلماء مجاهد عطاء الحسن البصري سعيد بن المسيب عليه رحمة الله طووس عيساني أبو حنيفة عليه رحمة الله الإمام مالك في رواية عنه الإمام أحمد عليه كل هؤلاء يقولون يحرم بنت الزنا طيب تعال يا عم لخص لنا الكلام اللي انت قلته في كلمة وبناتكم دي أقول لك بناتكم دي من اللي اللي تحتيها ينزل تحتها قلنا البنت حرام حلو جميل وبنت البنت يعني البنت وبنتها آه. وبنت بنتها آه. وهكذا وإن نزلنا ماشي. خد بلك بقى ينزل تحتها ايه بنت الابن اه بنت الابن دي برضو تنزل بنتي بنت ابنك لا يجوز ان تتزوج منها ولا بنت بنت ابنك يعني بنت الابن دي ما ينفعش تتجوزها طب بنتها لا يجوز ان تتزوج بنت بنت وهكذا لا يجوز ان تتزوجها يعني كان عندي بنت خد بالك بقى عشان اوضحها لك إيه؟ البنت دي جلبت ايه جابت بنت ما ينفعش اتجوزها البنت جابت بنت ما ينفعش تتجوزها البنت جابت بنت وهكذا ما ينفعش الجوزة. طب وبنت ابني بنت الابن ما ينفعش تتجوزها لانها من بناتكم وكمان وبنت بنت الابن ما ينفعش جابت بنت ما ينفعش جابت بنت, ينفعش جابت بنت ينفعش وهكذا كل ده تحت بناتكم اه سواء جت بعقد ايه بعقد صحيح او بعقد بشبه اتجوز من امراه وفوجئ انها اخته من الرابعه بعد ذلك او وطأ وطأ بشبه فحملت هذه المرأة منه وأنجبت بنتا يبقى الوطء بشبهة البنت هتبقى محرمة وبنت الزنا حرام على الراجح وعلى كلام الجمهور عليهم رحمة الله يبقى أنا خدت كده اتنين من الناس اللي هم مين ومين أمهاتكم وبناتكم طب وبعدين الآية بعد ذلك ماذا قالت الآية بعد ذلك ماذا قالت قالت واخواتكم طيب عندنا واخواتكم من أخواتكم دي أقول لك من أخوات؟ تقول لي من عارف أختي يا عم أقول لك بس خد بالك الأخوات دلت أقسام تقول لي شوي هتقسم لنا بقى ثلاثة أقسام والكلام ده اسمعني بس الأخوات شقيقات حرام عليك الشقيقات يعني إيه؟ يعني من أبيك ومن أمك ماشي. أخوات لأب يعني من جهة الأب يعني أبوك مثلا تزوج من امرأة أخرى وأنجبت هذه المرأة الأخرى أنا أبويا مش متجوز، أنا بتكلم عمي على اللي تزوج من امرأة أخرى لا اتكلم عليك رجل تزوج من امرأة أخرى وبعدين أنجبت بنتا أوه. تبقى دي بالنسبة لك إيه بالنسبة لك أخت من جهة الإيه من جهة الأب أو أخت لأم يعني من جهة الأم يعني أنت عايز تقول ان أخواتكم دي يبقى الأخت الشقيقة لا يجوز لي أن أتزوجها نعم والأخت لاب لا يجوز ان اتزوجها نعم والأخت لأم لا يجوز جزء أنا أتزوجها آه. ولذلك العلماء عليهم رحمة الله قالوا سواء كانت الأخت شقيقة أو لأبد أو لأم ده مش كده وبس خد بالك الأخت الشقيقة دي آه. مش ممكن تتجوز طبعا مدها تتجوز مش ممكن تجيب بنت آه. وممكن تجيب ابن آه. احنا ملنا بالأبناء دلوقتي خليك معايا بس وصل لعنبي على عليه الصلاة والسلام بنتها دي حرام عليا ماشي الابن ده لو جاب بنت يبقى حرام عليا يعني ده بالنسبه لي هيبقى ايه بنت دي بالنسبه ايه بنت ابن اختي بنت ابن اختي حرام عليا والبنت دي جابت بنت حرام بنت جابت بنت حرام جابت بنت حرام وهكذا يبقى الاخت الشقيقة حرام عليا والاخت الاب حرام عليا والاخت الام عليا الاولاد التي تاتي من الاخت الشقيقه النساء محرمات عليك سواء من جهه بناتها او من جهه ابنائها وهنا برضه البنت اختك من جهه ابيك لو عندها بنت تبقى حرام عليك بنتها جابت بنت تبقى حرام عليك اخت اختك لابيك عندها ابن الابن ده جاب بنت تبقى محرمه عليك وهكذا بالنسبه لناحيه الام أنت معايا كده ولا ولا سرحت مني ولا إيه طب صل يا عم على النبي عليه الصلاه والسلام يبقى اذا الان لما نيجي نتكلم واخواتكم مين اخواتكم تقولي الأخت الاخت الشقيقه انت ما جبتش الاخت من الرضاعه ليه اصلا ما بتكلمش الان على الرضاعه انا بتكلم على الايه عن نسب اللي من جهة النسب اتكلمت لك على اللي من جهة الاحترام اللي حرمت زوجات النبي محمد صلى الله يا عم عليه وسلم والمرأة التي لعن معها زوجها على رأي الجمهور وهو الصواب وبتكلم الآن في بتوع النسب لسه وجدش على المصاهرة ولا الرضاع يبقى ايذن وأخواتكم تنزل الشقيقة وتنزل الأخت لاب وتنزل الاخت لأم حرمت عليكم امهاتكم ماشي وبناتكم اه ومين ثاني وعماتكم وأخواتكم وعماتكم طب العمه دي بقى مين اقول لك بقى صل على النبي عليه الصلاه والسلام عشان نجيب العمات اصل العمه دي عماتكم اه كلمه عماتكم دي بقى اللي هي اخت مش اخت ابي اه اخت ابي العمه دي لو اخت ابوك شقيقه اخت ابوك شقيق حرم عليك أخت أبيك من الأب بس حرم عليك أخت أبيك من الأم بس حرم عليك يعني إيه يعني عمتك هي إيه من لها مع أبيك أخوة ده دي أخت شقيقة من ينفعش تتزوجها لأنها عمه دي أخته بس من جهة الأب فقط يبقى حرام عليك لا تتزوجها هذه أخته لكن من جهة الأم فقط حرام عليك ما تتجوزهاش ليه لإن دي عمة كل أخت اللي أبيك عمة سواء كانت هذه الأخت شقيقة لأبيك أو كانت هذه الأخت من من الأب فقط لأبيك أخت من الأب فقط لأبيك أو كانت من الأم فقط لأبيك يبقى دي كلها عمة آه ومش كده وباس هينزل تحت العمات كده بس لا امال ايه كمان اقولك بتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام انت عرفت كده العمات بالنسبة لك ايه أوه. عمات وابيك يحرمنا عليك ده دي مش معاك ادا فيها طب هرجع تاني لورا شوية وصح صح معايا صلي على النبي عليه الصلاة والسلام احنا بنتكلم في ايه دلوقتي تقول لي في العمات حلوة اوي بنتكلم في العمات العمة دي مين هي تقول لي اخته ابي حلوة اوي اخته ابيك شقيقه تقول لي ما إن دي حرام أبيك من جهه الاب تقول لي ما إن دي حرام اخته ابيك من جهه الام تقول لي إن دي حرام حلو قوي كده بقى ابوك دول محرمات بالنسبه ليك ابوك ماله عمه ابيك مش اخته خد بالك عمه ابيك محرمه عليك وكمان اطلع شويه بعد ابوك مين أبو مين تول أي عمة جدك محرمة عليك وإيه كمان أبو الجد عمة أبو الجد حرام عليك لا. أنت عايز تقول إيه عايز أقول ان في كلمة عمات مش عمتك أنت وبس اللي حرام عليك عماتك وعمات أبيك وعمات أجدادك مش جدك بقى عمات أجدادك كل ده تحت كلمة العم آه ده لسه كمان لسه ايه تاني عمه امك محرمه عليك وعمة وعمه جدتك محرمه عليك أوه. ايه يا عم اللي انت بتقوله هقولك خد بالك من كلمه العمات دي وصحصح وصلى على النبي عليه الصلاه والسلام انا قلت لك كلمه عمات مين هي العمه اخت ابويا ماش، اخت ابيك شقيقه عرفنا دي اخت ابي ابي شقيقه ولا لاب ولا من جهه الام كل دي محرمات حلوة قوي نجيب بقى ابوك وأمك ماش عمات أبيك حرام عليك ماش وعمات أمك حرام عليك آه عمات أبي وعمات أمي بعد الأب مين جدي آه عمات جدك محرم عليك ماش وعمات بعد الأم مين الجدة بقى أمها آه وعمات جدتك محرم عليك وكل من تطلع بقى يبقى عمات إيه اسمع كده عمات آبائك وأجدادك أيوة وعمات أماتك أو عمات جداتك كل دي تحت كلمة إيه عماتكم كل هذا تحت كلمة عماتكم يبقى خدنا كم واحدة كده من النسب أربعة طب ناخذ الخمسة ولا لا وقتة أظن أنها لا, لا وقتة أسأل الله سبحانه وتعالى إخواني أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن وحينما يقرأ الإنسان في كتاب الله ويعلم المحرمات ودي حلال ودي حرام بعد كده لما يجي يقرأ آيات القرآن والأحاديث النبوية التي تتكلم عن ذلك يبقى واحد بيقرأ ويذهب بيفهم ماذا يقرأ مش العم بس تبقى اخت أبيه فقط لا تشوف العلماء عليهم رحمة الله ماذا ذكروا عليهم رحمة الله أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم السلام الله عليكم ورحمته وبركاته